أيها في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلامنا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سيكون في الباب الثالث الذي خصه الإمام القاضي عياد رحمه الله تعالى للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والتعريف به من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه سبق حدثنا في الباب الأول عن حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم الباب التاني الأخلاق والشمائل التي تحلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا تدل على أنه رسول الله على أنه مرسل من عند الله الباب الثالث خصه القاضي عياذ رحمه الله تعالى للحديث عن رسول, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانته ومنزلته من خلال احاديثه هو أي من خلال ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم من المعلوم أن هذا الكتاب ألفه الإمام القاضي عياذ رحمه الله تعالى من أجل التعريف بحقوق مصطفى أي بحقوق رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم ولكن لا يمكن أن نعرف بحقوقه قبل أن نعرف به هو قبل أن نعرفه لا يمكن أن نعرف حقوقه فبدأ في القسم الأول بالتعريف به صلى الله عليه وسلم لياتي, لياتي القسم الذي بعده للحديث عن حقوقه صلى الله عليه وسلم التي هي الإيمان به ومحبته صلى الله عليه وسلم واتبعه ونصرته ونصرته من التيه والصلاة عليه وغير ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله سبحانه وتعالى وهذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه هي من باب الإخبار بالحقيقة بما أمره الله عز وجل أن يخبر به لا يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه مفتخرا لا يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه متكبرا أو متعاظما أو متعاليا ولكنه صلى الله عليه وسلم يخبر عن حقيقة أمره يخبر بما أمره الله عز وجل أن يخبر به ولذلك يختم تلك التعريفات بقوله ولا فخر، بمعنى أنه لا يقصد الفخر بذلك الإخبار ولكنه يقصد أن هذه هي الحقيقة أن هذا الأمر هو الذي أمره الله عز وجل أن يبلغه للناس يقول قاضي عيد رحمه الله تعالى الباب الثالث فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظم قدره عند ربه ومنزلته ومخصه به في الدارين من كرامته صلى الله عليه وسلم لا خلاف أنه أكرم البشر يقول قاضي عيد رحمه الله هذه مقدمته لا خلاف أنه أكرم البشر وسيد ولد آدم وأفضل الناس منزلة عند الله وعلىهم درجة وأقربهم زلفاء وأعلم أن الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جدا وقد اقتصرنا منها على صحيحها ومنتشرها وحصرنا معاني ما ورد منها في 12 فصلا إذن قد عيض رحمه الله تعالى لم يرد أن يورد الأحاديث التي وردت في ذلك كلها ولكنه يقتصر على ما لا بد منه على ما يكون به البيان الذي يقصده من هذا الكتاب يقتصر يقول يقتصر على صحيحها ومشتهرها يعني يحترز من ان تقول له إنك لم تورد في هذا الكتاب فقط الصحاح وإنما أوردت الصحاح وأوردت الحسان بل وأوردت الضعاف يعني الأحاديث الضعيفة فيقول لك ومنتشرها أي ما ورد من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلاء النبوة في مثل يعني كتب السنة في مثل الأحاديث التي تورد الأحاديث الضعيفة وحصرنا معاني ما ورد منها في 12 فصل الفصل الاول فيما ورد من ذكر مكانته عند ربه عز وجل والاستفاء ورفعه الذكر والتفضيل وسيادة ولد آدم وما خصه به في الدنيا من مزايا الرتب وبركة اسمه الطيب يعني مكانته عند الله عز وجل لا الله عز وجل لا استفاه اختاره ليكون اولا ليكون نبيا ثم اصطفاه كما سيأتي ان شاء الله سبحانه استفى كذا من كذا واصطفى كذا من كذا حتى اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم من بني هاشم فكان النبي صلى الله عليه وسلم خيارا من خيار يعني مصطفى من مصطفى مختارا من مختار يعني كان سلالة الاختيار ورفعة الذكر أي أن الله سبحانه وتعالى رفع ذكره وشانه ورفعنا لك ذكرك والتفضيل فضل الله عز وجل على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وسيادتي ولد آدم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وما خصه به في الدنيا من مزايا الرتب وبركة اسمه الطيب صلى الله عليه وعلى آله وسلّم. يقول أخبرنا الشيخ ابو محمد عبد الله بن أحمد العدل إدنا بلفظه حدثنا ابو الحسن فرغاني حدثتنا ام القاسم بن أبي بكر بن يعقوب عن أبيها حدثنا حاتم وهو ابن عقيل عن يحيى وهو ابن إسماعيل عن يحيى الحماني حدثنا قيس عن لعمش عن عباية عن ربعي عن, ربع عن عباية بن عن بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قسم الخلق قسمين فجعلني من خيرهم قسمة فذلك قول الله تعالى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال فأنا من أصحاب اليمين وأنا خير أصحاب اليمين ثم جعل القسمين أثلاثا فجعلني من خيرها ثلثا وذلك قوله تعالى فأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون فأنا من السابقين وأنا خير السابقين. ثم جعل الأثلاث قبائل فجعلني من خيرها قبيلة وذلك قوله تعالى وجعلناك مشعوبا وقبائل الآية فأنا أتقى ولد آدم إن أكرمكم عند الله أتقاكم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أتقى ولد آدم وأكرمهم على الله فخر ثم جعل القبائل بيوتا فجعلني من خيرها بيتا فذلك قوله تعالى إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هذا الحديث يعني في سنده حديث ضعيف ولكن معانيه صحيحة معانيه دل عليها الكتاب كما ترون فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن إلا أن يكون من أصحابي اليمين لا يمكن إلا أن يكون من السابقين لا يمكن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خير هؤلاء جميعا خير السابقين وخير أصحاب اليمين ولا يمكن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من خير القبائل كما جاء في الصحيح أنه ما بعث الله عز وجل نبيا بعد لوط عليه الصلاة والسلام لا في منعة من, من, من قومه أي في قوة من, من قومه وقوله عز وجل إنما يريد الله ليذهب لي عنكم أهل البيت ويطهركم تطهير واضح في منزلة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيوت الناس وما يريد الله عز وجل لهذا البيت من التطهير لهذا البيت من النقاء لهذا البيت من الحصانة لهذا البيت من الأوصاف الجميلة الجليلة صورة الواقعه التي وردت فيها هذه الأوصاف قسم الله عز وجل فيها الناس إلى ثلاثة أصناف وكنتم ازواجا ثلاثة هذه الأزواج أي اصناف الثلاثة هذا التقسيم في الآخرة لأن بني البشر منقسمون في الدنيا إلى ثلاثة أقسام ومنقسمون في الآخرة إلى ثلاثة أقسام ولكن هناك فرق بين التقسيمين فالتقسيم الدنيوي صنفان في النار وصنف في الجنة والتقسيم الأخروي صنفان في الجنة وصنف في النار التقسيم الدنيوي المنعم عليهم المغضوب عليهم الضالون موجودون في الفاتحة ويجسد أو يبين النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا التقسيم في قوله قاضيان في النار قاضي في الجنة يعني سلوسان في النار وسلوس في الجنة أي القاضي الذي يعمل بالحق ويعلمه يعلم الحق ويعمل به في الجنة أما القاضي الذي يعلم الحق ويعمل بخلاف ذلك في النار الذي لا يعرف الحق ويتخبط وخبط في فيش في النار فالمغضوب عليه هو العالم المخالف لعلمه والضال هو العامل أنجلين هو العامل عن جاهلين ولا يسأل أهل الذكر ليتعلم أما العامل بعلمه فهو الذين أنعم الله عليهم فهو القسم من القسم الذين أنعم الله عليهم فهمتوا التقسيم في الدنيا عالم عامل بعلمه ناجين عالم مخالف لعلمه هالك جاهل لا يسأل ولا يعمل بعلم أيضا هالك ثلثان في النار وثلث في الجنة إذا فهمت هذا فق... فقل بصصة قاضياني من باب التمثيل وإلا فس... فسيقال هذا في كل حرفة وفي كل مهنة وفي كل وظيفة قاضياني عالماني استاداني إماماني تاجراني لأن هؤلاء يمكن تقسيمهم إلى هذه الأقسام الثلاثة العالم... العامل بعلمه هذا ناجي العالم المخالف العلمي في التجارة في الفلاحة في السياسة في, في, في, يعني في جميع وظائف الحياة الجاهل طبعا وكل من بغير علم يعمل أعمله مردودة لا تقبله ضال ولكن عندما نصير إلى الآخرة فإن التقسيم يكون نفسه يعني يكون أثلاثا ولكن صنفان في الجنة وصنف في النار أصحاب الشمال في النار وأصحاب اليمين والسابقون في الجنة يقول العلماء لماذا التقسيم انعكس في الآخرة لأن أهل النار لا يرغبون في التفاوت في الدرجات لأن ليس لديهم الدرجات وإنما لديهم دركات. يعني كفاهم وبالا وخزيا وعارا أن يدخلوا النار كان في الطبقه الاولى او الثانيه او الثالثه هذا لا يهم الذي يهم انه كلما دخل الانسان النار والعياذ بالله الا وكبا ذلك خزيا والعياذ بالله والعذاب الاخره خزا وهم لا ينسرون اما اهل الجنه فانهم لا تنتهي امانيهم ولا تنتهي رغباتهم فكلما حل إنسان درجه الا وينظر الى التي فوقها ما فكلما حل الانسان مرتبة إلا ويتمنى التي فوقها ولذلك قسم الله عز وجل أهل الجنة إلى قسمين والحقيقة أنهم أقسام أصحاب اليمين في صدر مخضوض وطرح منضود وظل ممدود وماء مسكوب فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة أصحاب السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلث من الأولين وقليل من الآخرين إلى آخر الأوصاف الواردة في كل منهما يعني أن منزلة السابقين أعلى من منزلة أصحاب اليمين والنبي صلى الله عليه وسلم طبعاً سيكون من إيش؟ سيكون من السابقين لأن درجة الله صلى الله عليه وسلم عالية وهذا التفوت في الدرجات هو الذي فتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث أقربكم عند أقربكم عند الله أحسنكم كذا أحسنكم أخلاقاً مؤطئون أكنافاً أه؟ الذين يألفون ويألفون إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة يعني أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم كذا يعني أكثرهم علي صلاة إلى آخره ويقول صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن يقرأ ورقف ان منزلتك عند آخر آية تقرأها إذن هناك تنافس ماذا إذن هناك تنافس الله عز وجل جعل أهل الجنة أصنافا لكي ترغب في الصنف الأعلى في الصنف الأعلى ولا ترضى بالصنف, بالصنف الأدنى ويبين هذا أكثر حديث الرجل الذي كان يكون آخر من يخرج من النار واخر من يدخل الجنة عندما يخرج من النار ووجهه إليها فيسكت ما شاء الله عز وجل أن يسكت ثم يقول يا ربي لقد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها أي حرارتها يا ربي حوي وجهي عن النار يقول الله عز وجل ابن ادم ما اغدرك هل لا يعني اذا اعطيتك هذا هل يمكن ان تسالني شيئا اخر قال يا ربي لا اكون اشقى خلقك لا اسالك شيئا بعد هذا فيعطي من الله عز وجل العهود والمواتيق ان لا يطلب شيئا اخر فإذا به كلما ما قربه الله سبحانه وتعالى من الجنة وحول وجه عن النار يرغب في المزيد يا ربي قربني إلى باب الجنة يا ربي أدخلني الجنة فإذا أدخله الله الجنة يقول له تمنى يعني عند أيدي نفتح له باب يش باب التمنى تمنى فيتمنى ويتمنى ويتمنى حتى لا يدري ما يتمنى يعني حتى تذهب عنه الأمنيات حتى تنقضي أمنياته قل علم من, من دلائل وجود الآخرة أمان الإنسان لأن الله عز وجل لا يخلق في الإنسان شيئا زائدا فإذا وجدت شيئا لا تسعه الدنيا فعلم أن الله عز وجل خلقه لمكان أوسع الدليل على وجود الآخرة امانيك التي لا نهايه لها هذه الأماني ستنتهي في يوم من الأيام يقولون كما خلق الله عز وجل الطفل أو الجنين في بطن أمه وله رجلان ويدان هل يمشي في بطن أمه لا يمشي اذا فلماذا خلقت له الرجلان لأنه خلق لمكان أوسع خلق لفضاء يمكن استعمال فيه هاتين الرجلين واستعمال هاتين اليدين فلم يكن خلقهما في البطن في في بطن امه فلم يكن يعني شيئا عشوائيا او عبثا وانما خلقت هاتان الرجلتان لارض ستسير فيها فكذلك هذه الاماني التي لا نهايه لها لو كان لابن آدم واديان من ذهب لثمنا ثالثا هذه الاماني لها مكانها الذي ستنتهي فيه فيتمنى هذا الرجل الذي هو اخر اذا كان هو اخر من يدخل الجنه ف حدث عن أول من يدخل الجنة حرج؟ يتمنى يتمنى حتى تضيع عليه الأمان لا يدري ما يتمنى فيقول الله عز وجل لو تمنى فيقول في يا ربي لا أدري ما أتمنى فيقول الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله لك ذلك أي لك ما تمنيت وما استحضرت في بالك مهما عظم ذلك وكثر لك ذلك وعشرة أمثاله يعني والحديث في صحيح. الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه إذن هذا تقسيم الوارد في سوره الواقعه يعني ينبئ عن هذا, عن هذا الأمر ولذلك ذكر الله عز وجل أحوال هل الجنة بقسمه وذكر أحوال النار ثم عاد الكرة على الأقسام في نهاية السورة فقال فإن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وإن كان فأما إن كان من المقربين فروخ وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من مكذبنا الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح, فسبح باسم ربك العظيم يعني أن هذه الصورة كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفي الفقرة أي تنفي الفقرة في النفس وتربط الإنسان برب العالمين تنفي افتقار العبد إلى الدنيا وتربطه بيج بالآخرة فيكون متزودا إلى إلى آخرته قانعا من دنياه ف يعني تصلح هذه الصورة من حاله كما ذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن أبي سلمة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال يا رسول الله متى وجبت لك النبوة قال وآدم بين الروح والجسد متى وجبت لك أي متى كنت نبيا كما في بعض الرواية متى كنت نبيا متى سرت نبيا متى وجبت لك الجنة قال وآدم بين الروح والجسد يعني وجبت النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خلق آدم عليه الصلاة والسلام منذ أن خلق الله عز وجل آدم عليه الصلاة والسلام إلا والنبوة تنتظر محمد صلى الله عليه وسلم ليختمها يعني أن الله عز وجل فتح باب النبوة بآدم عليه الصلاة والسلام وسد أو ختم باب النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم فربط بين الاثنين في البدء والختام وعن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد اسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم اصطفى بمعنى اختار من الصفوه والاستفاء هو الاختيار واصله اليستفاء اليستفاء بالتاء ولكن صعب النطق بالطاء بايش بالصاد الاستفاء صعوبا نطق بالتاء بعد الصاد فأبدلت طاء إذا وقعت التاء بعد الضاد أو بعد الطاء أو بعد الضاء فإنها تقلب طاء أو ما يناسب قلب طاء تنطف تعالي إطر مطبقي في الدانة وزد والذكر دانة بقي يعني أن إطر مطبقي ما هي مطبق حروف الإطبق هي الطاء والصاد والضاد فإذا وقعت التاء بعد هذه الحروف حروف الوقفين حروف, حروف تقلب طأن يعني تسهيلا للنطق بها لأن الاستفا هو الافتعال الافتعال زائده زائدة ربما يقول لك احدهم الاستفا يعني فعل خماسي اصطفى ولكن لا نجد في حروف الزيادة صادا سألتمونها حروف الزيادة هي سألتمونها أين الصاد فتقول هذه الصاد ليست أصلا في الزيادة إنما الزائدو التاء ولكن لما وقعت التاء بعد حرف من حروف الإطباق أبدلت طاء فصار اصطفى اضطرى الظلماء إلى آخره فتأتي الطاء في محل التاء لأجل المناسبة للإطباق اصطفى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم من بني من ولد إبراهيم طبعا ولد إبراهيم إسماعيل وإسحاق إذن الإسطفاء وقعت على إسماعيل عليه الصلاة والسلام دون طبعاً في هذا المستوى وإلا فإسحق إذن مصطفى والأصباط مصطفى وأنبياء بني إسرائيل مصطفى ولكن الإسطفاء يختلف باختلاف المصطفى الذي اختاره الله عز وجل ونزله منزلة ما. صطفى على اسماعيل ثم اصطفى بني اسماعيل واصطفى منهم كنانة واصطفى كنانة فاصطفى منهم قريشا يعني البطون التي ينتمي اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم واصطفى من قريش بني هاشم اي اسره النبي صلى الله عليه وسلم واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم واصطفاني من بني هاشم اصطفى الرسول صلى الله عليه وسلم من بين عائلته من بين بني المطلبه ومن حديث انس رضي الله عنه ان الله صلى الله عليه وسلم قال أنا اكرم ولد ادم على ربي ولا فخرة انا اكرم ولد ادم على ربي يعني أن رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اكرم ولد يعني ادم وقال ولا فخرة يعني ليبين لك انه امر بالاخبار عن نفسه وعن حقيقته وعن حالته صلى الله عليه وعلى عليه وسلم يعني لا يريد أن يفاخر كأنه قد يأتي إنسان الآخر فيقول أنا أتقاكم أنا أكرمكم ولكن إذا لم يؤمر بذلك ولم ينزل عليه الوحي بهذا الشأن ماذا نسميه؟ نسميه مفاخرا ونقول له إن هذه الأنا مهلكة أربعة مهلكة للعبد كسدي أنا ونحن ومعي وعندي كل من قال واحدة من هذه هلك إنما اوتيت على علم عندي فخصبنا به وبداره الارض انا ربكم لعلى فأغرقه الله عز وجل وهكذا يعني الأنانية أن الإنسان ينظر إلى نفسه بنوع من الكبر بنوع من التعالي هذا لا يجوز, هذا لا يجوز. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا أكرم ولد آدم أو أنا سيد ولد آدم أو ما يشبه مثل هذه الكلمة فإنه يقصد الإخبار عن الحقيقة عندما يأتي الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويفضلوا يفضلون أو يفاضلون فيما بين الأنبياء يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلون على يونس من متى وهذا لا يناقض هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد لصحابته الكرام يعني أن يتناقضوا فيما بينهم في من هو أفضل وكذا ولكن يريد صلى الله عليه وسلم أن يفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وهو يخبرهم عن الحقيقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكرم على الله من كرم ولد آدم على الله سبحانه وتعالى ولذلك أرسله, لذلك أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فقال قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أرى رجلا أفضل من محمد ولم ارى بني ابن أفضل من بني هاشيم قلبت مشارق الأرض ومغارب يقول جبريل عليه الصلاه والسلام قلب الأرض كلها فلم يجد أحدا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجد قبيلة أو عشيرة أفضل من عشيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا يصدقه حديث حديث هرقل مع أبي سفيان حيث قال له كيف نسبه فيكم قال هو دون نسب يعني أن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب شريف في مكه لا يساميه ولا يعني يوازيه نسب اخر فقال له هرقل وكذلك الانبياء تبعث في انساب قومها وكذلك الانبياء تبعث في انساب قومها وعن انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتي بالبراق ليله اسري به فاستصعب عليه فقال له جبريل بمحمد تفعل هذا فما ركبك أحد أكرم على الله منه فرفض عرقا البراق تعرفون البراق يعني يقول أهل السيرة دابة هل يدابة أخر يقول أهل السيرة دابة فوق, الأرض فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى بصره وسميت هذه هذا المخلوق سمي براقاً يعني اشتغاقاً من البرق لأنه يعني يمضي بسرعة فائقة يمضي بسرعة فائقة أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بالبراق ليركبه في جانب البيت الحرام ليلة الإسرائيل والمعراج يعني فاضطرب واستصعب يعني كما تستصعب الدابة التي فيها نفور أن يركبها إنسان فقال له جبريل عليه الصلاة والسلام أبي محمد تفعل هذا؟ كما راكبك احد قبله اكرم منه او آآ آآ آآ نعم هكذا يعني اكرم منه على الله عز وجل يقول العلماء هذا الحديث يدل على ان البراق ركبه الانبياء من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان البراق هو دابه الانبياء يسخره الله عز وجل لهم فيركبونه في ويخرقون به العوائد ويخرقون به العادات يعني من باب المعجزات ولذلك قال فما ركبك أحد أكرم بمعنى أنك ركبت ولكن لم يعلو سهوتك ولم يعلو ظهرك ومتنك أحد أكرم على الله عز وجل من محمد صلى الله عليه وسلم قال فرفض عرقا رفض عرقا يعني أنه سال عرقا حيث استصعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الناس على الله عز وجل فركبه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قبل هذا يعني البراق ركبه النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اما ما بعد المسجد الاقصى فشيء اخر فهناك معراج يعني فالبرق هو ارض ارض يعني من المسجد الحرام الى المجد أقصى ثم ربطه في الحلقة التي كانت الأنبياء تربط فيها دوابها ولكن في المعراج لم يكن البراق هو الذي عرج, عرج, أو عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه شيء ولكنه شيء آخر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى والإسراء والمعراج من أعظم معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه أهل السنة والجماعة هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به بروحه وجسده وهو, وهو الذي يطلق عليه العبد أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي يبارك نحوله والرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من هذه الرحلة المباركة الرحلة الربانية السماوية لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم حدث أول ما حدث أنا هذا أعطيكم الأصل أقلم لإسراء والمعراج حدث أول ما حدث بالإسراء ولم يحدث بالإعراج إلا فيما بعد لماذا ليقيم الحجة على قريش؟ ولذلك قالوا له إن كنت قد أتيت المقدس في ليلة واحدة وعدت إلى مكة فحدثنا عن أوصاف المقدس وكان من منظر المقدس أحبابه صلى الله عليه وسلم وأعدأه أي من بين المسلمين منظر المقدس ومن بين المشركين منظر المقدس لكي يكون هؤلاء شهداء على أوصاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان أبو بكر من مزار المقدس. النبي سلم لم يصل المقدس. إنما وصل إلى بصرا، بصرا الشام في في الأردن. لم يصل إلى الم المقدس. أبو بكر نوه صاحبه صلى الله عليه وصاحبه رضي الله تعالى عنه زار المقدس. وكبار المشركين قريش أيضا زاروا المقدس في في تجارتهم. فبدأ النبي سلم يصف لهم القدس حجرا حجرا. قالوا أما الوصف هو هذا. ولكن كانت لنا قافلة إلى الشام فأين وجدتها وإن تركتها يعني بدأوا يبحث عن أمور أخرى من أجل التعجيز فقالنا بسرعة مبالغة في الإعجاز فقالنا بسرعة منها لقد وجدتها في المكان الفلاني وستقدم في اليوم الفلاني وسيقدمها جمال عليه غرارتان إلى آخر يعني بسرعة أوصاف كثيرة جدا دقيقة يعني الساعة واللحظة وأنها ستصل في اليوم الفلاني فلما وصل ذلك اليوم خرجت قريش على بكره ابيها من اجل انتظار ما حدث به الرسول صلى الله عليه وسلم فكان الامر كما حدث فكان الأمر كما حدث فجاء الجمل الاوراق عليه غراره يسبق هذه القافله على كل حال بدا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن هذه المعجزه توطئه للحديث عن معجزه اعظم وهي المعراج فينه اذا امكن اليوم أن ينطلق الإنسان من مكة إلى مجل الحرم عبر الطائرة وعبر الصاروخ وعبر كذا يعني الأمور اللي هي ساعة من الزمان تحطك في من الحرم من الحرم إلى مجلس الأقصى فينهو لن يأتي يوم يصعد فيه الإنسان من الأرض الى سدرتي إلى سدرتي يعني يبقى الاعجاز ويبقى التحدي مستمرا لرسالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن أعظم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء بأعظم الأمور واعظم الأشياء في هذه الرحله المباركه بحيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي للناس العلم الغزير الذي اوتي به به إليه في هذه الليله بدأ يخرج منه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالرفيق الاعلى رايت ليله اسري بي رايت ليله اسري لو, جعت لو جمعت هذه الاحاديث التي فيها رأيت ليلة اسري بي لجمعت الشيء الكثير عن اخبار الجنة والنار والقيامة والملائكة والعرش والامور الأخرى التي راها النبي صلى الله عليه وسلم ما زاغ البصر وما تغار وعالمها النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب الفؤاد ما رأى صلى الله عليه وعلى الله وسلم من قلت من أهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الخمس التي ينادى بها كل صباح وكل مساء وفي الظاهرة ينادى بهذه الصلوات الخمس التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم من عند ربه عز وجل ليلة الإسرائي والمعراج يقول الله عز وجل مضمنا كل هذه العلوم وكل هذه الأوامر وكل هذه المعارف في كلمة مبهمة فأوحى إلى عبده ما أوحى الإبهام من أجل يجل؟ الإبهام في اسم الموصول؟ من أجل ماذا؟ التفهيم والتعظيم وأنك مهما حاولت أن تعرف ذلك ما تستطيع مهما حاولت أن تحيط بذلك ما تستطيع فأوحى إلى عبده ما أوحى كما قال الله عز وجل بشأن فرعون فغشيهم من اليم ما غشيهم يعني ما غشيهم من, ال من هول لا تستطيع وصفه لا تستطيع وصف ذلك الهول الذي غشيهم فكذلك لا تستطيع وصف ما خبر به الله عز وجل نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة ليلة الإسرائي والمعراج وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عنه صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله عز وجل آدم أهبطني في صلبه إلى الأرض وجعلني في صلب نحن في السفينة بي في النار في صلب إبراهيم ثم لم يزل ينقلني في الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة حتى أخرجني بين أبوي لم يلتقي على سفاح قط هذا الحديث أيضا ضعيف الإسناد ولكن معناه يعني واضح في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه من ولدي آدم ومن ولدي نوح عليه الصلاة والسلام ومن ولدي إبراهيم ولا نشك أنه في صلب إبراهيم لما أولقي إبراهيم فين؟ في النار ولا نشك أنه في صلب نوح عليه الصلاة والسلام وهو نوح على ظهر على ظهري السفينة وكذلك آدم ولا يشك أحدنا أنه في صلب آدم لما أهبط الله عز وجل به إلى الأرض يقصد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث ان صحت نسبته إليه أن يخبرنا أن الله عز وجل يختار له الأصلاب الطاهرة والأرحام الطاهرة وأنه لم يمر سفاح على سلسلة آبائي وأمهات رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرحام طاهر من أصلاب طاهرة إلى أرحام طاهرة حتى أخرج الله عز وجل من عبد الله بن عبد المطلب وأمنة بنت وهب ولم يلتقي على سفاح قط ولم يلتقي أي آباؤه أجداده ولم يلتقي على سفاح والسفاح هو الزنا والسفاح هي العلاقة التي كانت خارج الإطار إطار الشرع نعم الى هذا أشر العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه بقوله من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق من قبلها أي من قبل الدنيا لما كان آدم عليه الصلاة والسلام في الجنة ويتفيء ظلال الجنة يصف العباس رضي الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في صلب آدم يتفيأ ضلال الجنة من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق يعني يخصفاني من ورق الجنة ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق بل نطفة تركب السفينة إشارة الى ماذا؟ سفينه نوح بل نطفه تركب السفينه وقد الجم نسرا واهله الغرق المراد بالنسر وذلك الصنم الذي تعبده قوم نوح عليه الصلاه والسلام واهله يعني يغوت ويعوق ونسرا تلك الاصنام التي الجمها الغرق يعني أنه نجا النبي صلى الله عليه وسلم نجا مع نوح في السفينة وقد الجم الغرق الاصنام ومن يعبدها من الناس بل لطفه يقصد هنا في البيت قبله لا بشر أنت ولا كذا ولا كذا يعني كما قال الشعير محمد بشرون لا كالبشري بل هو كليقوتي بين الحجر يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم من جنس البشري ولكنه ممتاز عنهم فهو صلى الله عليه وسلم أفضلهم وأكرمهم كما يقول المتنبي فانت فوق الانام وانت منهم فإن المسك بعض زميل الغزال فانت فوق الانام دحسي في الدولة فانت فوق الانام وانت منهم فإن المسك من بعض بعض فان المسك بعض زميل الغزال يعني أن ان المسك مما يتنافس في اقتنائه واستنشاقه ما الى هو بعض الدم والدم كما تعرفون له مكانته الدنيا في نفوس الناس يعني شيء مستقدر ولكن الله عز وجل اختار بعضه فتنافس الناس في اقتنائه فكذلك إن كان البشر ممن يخطئون وكذا ويفعلون كذا وكذا وكذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم منتقا منهم ومختار من بين هؤلاء جميعا فهو لا في ارتكاب ما يرتكبه البشر لأن الله عز وجل عصمه واستفعه بل نطفة تركب السفينة وقد الجم نسرا وأهله الغرق تنقل من صالب إلى رحم من صالب أي من صلب قالوا صالب وصلب تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق المراد بالطبق عالم إذا مضى عالم بدا عالم آخر يعني إذا مررت من, من, من طبقات تمر إلى, يش إلى طبقة أخرى وهكذا حتى خرجت ثم احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق خندف هي امرأة الياس بن مضار بن معد بن عدن طبعا من, من أجداد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يعني ثم جئت وانتسبت لهذا البيت الذي كانت في هذه المرأة المعروفة بالشرف وكذا يعني فامتدح الناس بنسبتي إليها يعني امتدح الناس بنسبتي إلى هذه المرأة الشريفة الكريمة يعني خندف امراه الياس بن مضار بن معد بن عدنان وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضأت بنورك الأفق كما قرأنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم أضاء قصور الشام وإلى آخره وكانت البيت وكان البيت الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أضوء وأنور من, من من وضحي النهار فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق يعني أن العباس رضي الله عنه يقول النور الذي ولد به أو ولد معه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ما نزال نخترقه ما نزال يعني نستضئ به في, في سبل الرشاد وفي سبل الهدى يعني من النور المادي إلى النور يش إلى النور المعنوي فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق يا برد نار الخليل يا سببا لعصمه النار وهي تحترق يعني ينادي النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سبب, يش سبب برد النار على إبراهيم يا برد نار إبراهيم يا برد نار الخليل يا سببا لعصمة النار وهي تحترق يعني أنها تعاصم وهي تحترق هي في نفسها تحترق ولكنها تعاصم إبراهيم من ان يحترق فهي المهلكة وهي الحامية منها من فكل ما ألقى في النار يحترق إلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما القي فيها احتضنته وعصمته وجعلته في عصمتين من في عصمتين من الاحتراق وروي عنه صلى الله عليه وسلم رواه عنه أبو درين وابن عمر وابن عباس وابو هريره وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم جميعا أنه صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا وفي بعض الروايات ستا لم يعطهن نبي قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهرين وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي وبعدت إلى الناس كافه واعطيت الشفاعة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين لنا مكانته عند الله سبحانه وتعالى والفضائل والمناقب التي منحه الله عز وجل إياها في حين لم يعطيها لنبي من الأنبياء قبل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه المناقب وهذه المزايا والمكارم نعود, نعود إليها إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس المقبل بحول الله تعالى بشيء من التفصيل والبيان اسال الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يجعلنا من المقربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله إنه ولي ذلك والقادر عليه واستغفر الله لي ولكم وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين